بسم الله الرحمن الرحيم طاس تلك ايات القران وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاه وياتون الزكاه وهم بالاخرة هم إن الذين لا يؤمنون بالآخرة سيئنا لهم أعمالهم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 هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ يَا مُوسَى العزيز أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تهتز كأنها جان كأنها جان الذي يا موسى لا تخف اني لا يخاف لدي المرسلون الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فاني غفور رحيم وادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء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 طِيَر الطَّير وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْء إِنَّ هَذَا لَهُ الْفَضْلُ الْمَبِينُ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا آتَوْا عَلَى واد النمل قالت قالت نملة يا ايها النندخل مساكنكم ادخلوا مساكنكم لا يحقمنكم سليمان وجنوده لا يحقمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها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 وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين لا اعذبنه عذابا شديدا او لا اذبحنه او بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبئ ذنبئ يقيم إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء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 Allah, lə ilə hə ilə hələ hələ hələ hələ hələ hələyəm Qal, sənənzər, əsadqqətə əm küntə minə ləkədibin İzhəb kətəbəy hələ, fəəlqəh əliyəm, thum təələ ələyəm, thum tələ ələyəm,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 ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدون قالوا نحن اولو قوة والو باس شديد والامر اليك والامر اليك فانظري ماذا تأمرين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 فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنتُم 126- إرجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون 127- قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال مِنَ من الجن أن آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين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 قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه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 قَالَتْ طَائِرُكُمْ مِنْ دُنْد الله بَلْ أنْتُمْ قَوْمٌ تَفْتَنُونَ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 ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم, أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلمون إن في ذلك لآية لقوم يعلمون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 بَل انتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا الهلوط الا ان قالوا اخرجوا الهلوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون فانجيناه واهله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 أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ فأنبتنا به فأنبتنا به حدائق ذات بهجه ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإلههم مع الله أإلههم مع الله بل هم قوم يعدلون أم من جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا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 وما يشعرون ايانا يبعثون بل ادراك علمهم في الاخره بل هم في شك منها بل هم منها عن وان قال الذين كفروا اذا كنا ترابا و اباءنا انا لقد وعدنا هذا نحن و إن هذا, إن هذا إِلَّا أساقير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما ينكرون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 وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُ فَبْلٍ على الناسَّاسِ وَلَ أَكثَرَهُم لاَا يَشكُرون وَإِنَّ رَبَّكَ لاَا يَعلَمُ ماَا تُكُِّ صُدُورهُم وَمَا يعْلِنُون وَماَا مِنْ غَائبَةِ فيِي السماءِ وَالْأَْرض إِلَّ فِي كِتابَابٍ مُبين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 من الأرض تكلمهم, تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا من من يكذب بآياتنا فوجا من من يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا لا أكذبت وَلَمْ ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا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 وَكُنْتُ أَتَوهُ دَاخِرِينَ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي